ستر يوم القيامة ومن أسباب الستر يوم القيامة أن لا تفضح مسلما ولا تفرح أبدا بأن يفضح مسلم ولا تسعى بخطوة ولا بكلمة ولا بيدك ولا بابلتوث تنشره ولا بأي شيء في فضيحة أحد وقع في معصقة فإن باب التوبة مفتور لا تدري لعل الله يتوب عليه فيبقى عليك إذن نشر فضيحة كلما استطعت أن تستر على مسلم استر فلو جاءك في جوالك شيء لا طاقة لك يصور فلانا أو زيدا أو عمرا أول عمل اسأل الله العافية ثم مسحه ولا تبالي فإن من أعظم ما يدخله المسلم عند ربه الستر على المسلمين أين كانت أحواله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 على المسلمين على